الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أسلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى wszystko w